بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمه الانعام الا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وانتم في حرب ان الله ي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 الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ لَفَضْلٍ مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والذم ولحم الخن الذيري وما أُهِلّ لغير الله به والمنخنقة والموقوزة والمنخرطة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما زبح على النصب وأن تستقسموا بالأزنام ذلكم في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 فَإِنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله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 والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم فينَ وَرَبُ ساف حينَ وَلَ مُتَّخِذ أَخذذَان وَمَْ يكف بِِإم فَقَدَ حَبت وَأَموه وَهُوَ فِي آ آخرِرَةِ مِنَخاصِرين يا ايها الذين امنوا إذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق فاوسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وانسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبة وإن كنتم جنبا فاضطهروا وإن كنتم مرضا أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم أَو لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَا آنْتُمْ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْ ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليثم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميساقه الذي واثقكم بِهِ إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين ل لله شهداء وَلَا ولا يجرمنكم شنئا قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا هو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 119. ويبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون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 لإِنَّ قَمتُ مصلااتَ وَآتَيتُ مُزَّكاتَ وَآبًا تُم بِرسُلي وَعَزَّرْْتُمُهُم وَقََتُهُ الله قَضًا حَسَنَا وَقَرَتُل اللهَّه قَرربًا حَسَنَلَكًَّا عَنكُم سَن آاتِكُم وَلا أُدَشلًَاَّكُم جَن النَّات وَل أُودَشلًَا النَّكُم جَن النَّاتِ فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما لقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه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 المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا نيساقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فنسوا حظا مما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 وَلَِّهِ مُلْقُ السَّموَاتِ وَالأَبض وَماَا بَينهُ مَا يَخْلُقُ مَا يَش واللَُّ عَلَ كُلِّ شَيْعِ قَذير وَقَالَةِ الَهودُ وََّ الصوار نَحْنُ أَبَن مَا هِيَ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ يُغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير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 وَاجَعَلَكُم مُلُوكًا وَآتَاكُم مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ يَا قَوْمِ دَخُلُوا الْأَرْضَى الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ وَلُ يَ مُوسَائٍِ فِيهَا قَوْمًَا جَبرينَ وَإِنلًَا نَّ دَخُلَهَا حََّ يَخْرجُ مِنهَا فَإي يَخْجُ مِنهَا فَإِن النَّ دَ أُولَئِكَ الرِّجَالُ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يَعْمَلَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ دَخْلٌ عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ أَيُّهَا الْمُوسَىٰ إِنَّ لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هُنَا قَاعِدُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي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 وَْلُ عَلَيْهَِّ بَأَبَ مَنْ آابَمَدِ الحَّ إِذ قَووابَ قربا قُبَّ فَتُقُبِّلَ مِن أَحَدِهِ مَا وَلَ يُتَقََّ مِنَآخَب قَالَلَ أَقَتُلََّك قَالَ إَِّ قال ماَا يَتَقَّن اللهَّهُ مِنَمُ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 وإسمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوّعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فَتَعَسَّى اللهُ غُرابًا يَبْحَثُ فِي الأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني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 ن الله وَرسُ لَهُ وَيسعَونَ فيِي الأض فَ سَدَ أَ يقَدتلوا أَ يصَّب أي يقََّل أَ يصََّب أَ تُ قَط أَديِد مِنْ خلالِلَافٍ أَ ي مِنَ الأب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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم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 والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبان كان من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من يظلمه واصلح فان الله يتوب عليه ان الله غفور رحيم الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيُؤْثِرُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنُكَ الذيينَ يُسَادِعونَ فِيكُفرْرِ مِنََّينَ قَاالوا آابًا الن بِ أَفواهِهِ وَلَم تُؤِّ قُلُوبُهُم وَمِنَ الذيينَ هادُ سَمَّ عُونَ لِكَذبِ سَمَّاعَُونَ لِقَوْمٍ آخَرينَ لَمْ يَأ يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتر لا تَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنْ اللهِ شَيْئا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَنْ يُرِيدَ اللهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عظيم. فماعون للكذب أكالون للسحر فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وَإِن فَكَمْ تَ فَحكمُم بَينَهُ بِالْقِص إن اللهه يُحِب المُقُسِطلين وَوكَ فَ يُحَمونَكَ وَعذَهُ التَّراتُ فيِيهَا حُمُ اللهَّ سَُّ يَيتَوَّونَ مِ بَحِ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّ والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا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 وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونورا مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ وَلْيَحْكُم أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ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 فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق بكل جعلنا منكم شرعة ومنها ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستذقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بِمَا كنتم فيه تختلفون وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم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 وَإِنَّكَ لَفِي مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقٌ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ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 فَعَسَى اللهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيَصْبَحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّ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 فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل وَلَا ولا يخافون لوم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 نَزَّكَات وَهُمْ رَاكِعُونَ وَمَن يَتَوَلَّ الله وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ الله هُمُ الْغَالِبُونَ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 وَإِذَا نَابَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُذْوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ويا اهل الكتاب هل تنقمون منا الا أن امنا بالله وما انزل الينا وما انزل الينا وما انزل من قذر وان ان وَهَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَسُوفَةً عِندَ اللَّهِ مَن لَّعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَئِكَ شَطَطُوا مَكَانُوا وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا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 وما اكله من السحت لا بئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلوله ولت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مرسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك تغيانا وكفرا وَقَنَ بَلَهُ الععَدَتَ وَالبَغّ أَلَ يَوْ مِن قام كُ ما أَوقدَدونَا رًَا مِنْ الحَوْب أَطْر سَأهََّ وَيَسعونَ في الأبض فَ سَادَ واللَّهُ لاَا 119. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم 110. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة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 إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَيَزِيدَنَّكَ فِيرًا مِّنْهُمْ مَّا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَسْعَ عَلَى القوم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 ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى فَرِيقًا كَذَبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ وَحَسِبُوا أَن لَّن تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ منهم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 كَانَ يَأْمُلَانِ الضَّرَابَ أوْ وَكَأَنَّ فَنُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ نُرِيدُ أَنَّ مَا وَلَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَظْلِمُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا اتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عن دَعِينَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ زَاغٍ وَعِينَ سَفِهَ مَغِيْبَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنْكَرٍ 110. لبئس ما كانوا يفعلون 111. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا 112. لبئس ما قدمت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 كَثيرا منهم فاسقون لا تجدن اشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود والذين اشركوا ولا تجيزن اقربهم موده للذين امنوا للذين قالوا اننا نصارى ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا وانهم لا يستكبرون وَإِذَا سَمِعُوا مَآءً انْزَلَّ إِلَىٰهُ وَسُبُلٍ تَرَىٰ عُيُونَهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ ٱلْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّٰهِدِينَ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ فَأَسَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصفر 119. <تحاب الجحيم> يا أيها الذين آمنوا لا تحزموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ لَا يَأْخُذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي إِيمَانِكُمْ وَلَكِنْ ويأخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة زَم ي ج صَفياامُ سَاسَة أَام ذَللكَ كَف الصَّةُأَمكُم إذاَا خَلَفتُم وَحصَُوا أي مكُم كَذَلكَ يُبَير ماهُ لَكُ 117. لعلكم تشكرون 118. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم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 119. والصالحات جناح فيما طعموا إذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم متقوا وآمنوا ثم متقوا وأحسنوا والله يحب يا ايها الذين امنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تنالوه ايديكم ورمحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فَمَنَعَ سَبْعَ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيم يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا ذالغ الكعبة يحكم به ذوى عدل منكم هديا ذالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم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 يَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ مَا عَلَوْنَا سُوءَ إِلَّا الْبَلَاءُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ قُل لَّا يَس 117. سوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث 118. فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا ت 111. تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم عفى الله عنها والله غفور حليم وَتَسَاءَلَهَا طَوْمٌ مِّن قَدْرِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِن بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ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 ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمَنُوا عليكم أن 119. لا يضركم من ضل إذا اهتبيتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيوه النزين عملوا شهزَةُ بَيلكُ إذا حَو أَخَذَكُم المَووتُ حين الووصيةةِناان اثنان وَعَلٍ مِنْكُب حين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 تحبسونهما من بعد الصلاه فيقسمان بالله اذ ارتبتم لا نشترى به ثمنا ولو كان ذا قربا وله كان ذا قربا ولا نكتم شهاده الله ان لَئِذًا مِنَ الآثِمِينَ فَإِنْ عُثِرَ عَلَاهَُّ مَنِ اسْتَحَقَّ قَائِسًا فَأَخْرَانِ يَقُومان مَقَامَهُمَا مِلَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ مِنََّينَ ْتَخَق قَالَْهِمُأَوْ ل يَان فَيُقُوسِمانِ بِاللَّهِ لَ شَهَدَتُونَا أَحَقُ مِ شَهَادَتِهِمَا فَيقُوسِمانانِ بِاللَّهِ لَ شَهَادَتُ من شهادتهما وما اعتبينا إنا إذا لمن ذَلِكَ ذلك أدنا أن يأتوا جَهَبَتْ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخافُ أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ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 وَنِعْمَةٌ عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ أَنَيْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَمِّلُ مَا سَفٌّ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ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 وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَإِذْ أُحِيتَ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع رب أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن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 سم تَكُ لناَا عيدَ تَكُ لناَا عيدَ لأَن وَآخِرنَا وَآيَةَ مِنكَ وَوزُقَناَا وَآ تَ خَيِر الرازِقينقالَالَ اللهَّهُ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 وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَن أَنتَ قُلْ لِّلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ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 إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت كُلِّ على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عباد وَإِن تَوْفِر لَهُ فَإِنَّكَ أَل تَ العزيزُ الحَكم قَالَ اللَّهُ هذا يََ الصَّادِقينَ صِدَ قُهُمْ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 117. والسماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير